صره والله كده كده اكيد اكيد احنا كده استنى بس احنا بنضحك بس احنا تحت يا شيخه بقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من دباط من المساحينة التوين ويقع من البطن الأولى للتهاب عم ستة طاحب ويقع من الحارة والتهاب ويقع من حارة والتخار ويقع من درسل المساحينة المحكمين عم هذه الحروف تيماً دمنا عليهم الحكيم عليهم الخبيق فاسألون الغدون تان ممتخالفة تان عمتة تبدي أن ثتان ويقول ان الاظهار في كلمتين او <كلمتين كيفية> في ايه كلمه واحده يعني في الكتين في كلمه رفع كلمه واحده مثل طلب وصاي ورجون وهكذا وفي كلمتين في التغيير الحكم الثالث ان شاء الله تقدروا تقولوا الحكم الاظهار الاظهار وده الحكم الاحترام لهم سيدنا من مبادئ التوحيد يعني يعني بارك لا ياخذوا اي غرض من ربنا عشان كما تريد أن تحفظ القجم التي تتبعون بالخليطة والولاد قبل أن يعملون سنفير الأحكام بقصة القرية يعني تبصّلهم في الضغار والمصهار في أسنافهم في أسنافهم في أسنافهم أما بيكون في التأمي الأصدقاء لأن الأحكام سهلة وسهلة وإنه هو ومنتشر في كلمات القرية الثاني روح بالواجد الضغار هذا روح موجود بكسر اللغة الغرام الشيء جزء والصحف 55 الغرام بغتاً يتخال الشيء في الشيء تقول الغرام دور اللجاء في فن الفرق بس كي تخبروه فيك حتى اللهجة لها أبسوط الوعى عربية يعني هؤلاء كيف يضغن يعني يضغن اللي كانت في فن الفرس في. اللهجة العمية العمية اللهجة يعني يو الخير خلاص الكلمه دي بقى دي كانت في الفائله دي اللي هو ايه نضم دي بفرق اتحولت يضم يضم الايه اللي اصلا يضم بس اتحولت الكلمه الى العمليه بقى اسمها بيصاير ذاته يضم يعني يضيف الشيء اللي بيشيله اصطلاحا بتخالف حرف ساكن بتخالف حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصير حرف معدا وجدا هو جذر العرب ونطل بحرفين حرفاً كثارف وشدر العيان ما أنت تعرف المنطل شاكت إطلاع إن نكون حرف بداية اللي تفكروا على الفاكرين لهم المطلع اللي هو المساكة التموين سكور التموين المساكة أو التموين التموين المساكة عليهم سكور مطلع قضيهم سكورية السكور. ملازم يكون السكة والتموين أما ما تحركوا لان معانا هنا في الساكنه يبقى الايه الغره حرف ساكن او يتخرب ساكن في حرف ثاني ايه الحرف الثاني وهو الحرف الثاني في الضمائر ويبقى زي ما يعرض الياء بنحذف الياء طب تعمل ايه تشيل النون تشيل الياء يبقى يخلف الحرف الساكن ورونه في الحرف اللي هنا المتحرك يبقى الياء اتحركه يعني مفتوح حلو الحرف اللي والكاس خلاص طيب، إذا بقى ناخر الجنود في اليدة يبقى يضغط مراث؟ طيب قاموا بقى الحركة بقى ايه؟ ملاي الحرف، اللي هو البطن فيه، هو اليدة يبقى لك؟ إذا ما طيب ما تكن بروسلهم، لما تعافين كنا صح وقال لها؟ لا، سهل فعلا نحن نريد كين ملايين وقفة بقى عشان تأخطى اللي أبداح مفرد إزاي يقول لك مسلاً ايه؟ في صورة أسكبوهن ويمحذر سكرتم مين مجري؟ مين؟ تنساك والبواء بتاع وجديه مضمومة وعين قلنا الوقت الدفاع من البيئة من النابلة ونطبع الحرف الآن المضر فيه زي 100 ديار مفتوح عليك خلاص؟ البواء بتاع وجديه من ايه؟ مضمومة فهم يتطلقون بيوسف في الخلائق ال ايه؟ يومين som og kanskje det er minu mi mi mi الحارق الحرف الطبق بنون ساكنه او ايه او التنوين مشدد حيث اصلا حرف واحده مشدد يعني زي مثلا ايه من وعامله النون هي ساكنه وهي بعدها نون ثانيه لهذا النوع يسموه هم هم بيسموه ام بيس دي سوليو يبقى طبعا جوه واحد واثنين مع النون مشددينهم ده بيسمينه نون فتبالك صغير بيه وماني ساكت وبتالي ومكعد والله فتبطوا بطبطوا بيبقى لتنمان طيب نعي بقى نور معنون بقى ايه؟ نونين بس نون واحدة مشدد فتبال تجديد دهوك نيابع عينون في النون نيابع عينون في النون بيعانة النون ده نحنه أصلاح هنين فتبالك زي ما حده بقى اي حفو مشدد هبقى انا حفوها خلاص ساكنهم بحق تاريباتهم من نعمل خلاص يبقى هنا ايه؟ من نعمل من ايبالك اشتاب الانية يبقى ايه؟ كتا مش اقول ايه؟ حيث يوصي راعا حرفاً ايه؟ مش طب دمين او في النور طب دميان مثلاً بقول في شكل من يعبر بس احنا بقى تخليل ونوردك تلاقي بسماء الغن حتبالك الغن دانينا في الغن ماشي الغن في اليارة بس هنا صار في الغن ليه؟ خاري والله الغن ل... هو ايه كمالا؟ والمين اتراك في الغن والمين في كسمه تلا الغنة من غير حتى تشديد حتبالك فالغنة بتصغب كتب في الغن والمين خلال؟ السيخان في الغن السيخان اللي طب في, في الغن كيف يقوم بحرورنا خروف الدبابسة مجموعة كتين إذن يرمو طبعاً في ناس اطراق في, في المدى تاك رفا يرمو ما يرمو الصحيح تاكي يرمو تاكي يرمو ملين يرمو اللي ناسك تحفظ رفا لعناية لهايه في اللي عمناها يتاكي في حبص المدى هافضت أولك هو الصح ان لغتك ضب الايه والمين يمر ويمر في بعض الخطوط ايه فسحه بس الصح الايه الضام خلاص طبعا يمرون اللي هي النمر اللي هو ده اللي ماشي سريع السنه توفر تعرف السر ده دول خلاص هو جاي هنا اللي ايه هي حروف الضم 4 6 6 حروف 4 اللي هي يمرون بنطلع حروف يمر وغنة والله هراء بغاية غنة. اللي عادية للغاية اللي حاصلة اسمية الله هراء وغنة. ايه بقى غنة وايه غاية غنة? اللي حق فيها يا نون بغاية غنة اللي هو بغره. ايه غراء. ايه الغنة? اللي هي الحرف اضغل ينون ايه ما يعمل? شوين ينون معاني شوين معاني وبقى صفة للحرف ويقوم يعني اللون مش هكت ده في بس لسه باقي بقى, بقى أصدار اللون معرفة كي تدهونا لي حتبالك يبقى المين كان المين دي اني كان في حاجة وضمت ومش مين يا لا مين وفي مون بس وضمت حتبالك المنطاع مين يا اه مين يعرف بس هي إيه كان في نور مطلقه ايه اللي اعرفها دايما ليه اللي مشطور ليه ان في صفه او صفات للصفه الحرف الالف المضمره الماضيه فبلاقي كم لا ايه هو ده الضاد دايما تختفي تماما الايه اي صفه you والله يتطوق ويطوق اخر الحرف وصفته والصوره الغنه وفي الغنه الحرف كذا صفه طبعا بالنسبه في كلمه ده كلها الحروف دي كلها اللي يعرف ينهم تقول لها حرف الراء اذا جنبت على نفس الحرف دي الغنه طيب ايه التنوين زي مثلا ايه بدا بالقرار مثلا بالتنوين في اذا يوجد من الصاد ونسعه الناصي اسامه وسيبه را مش معانا هنا فكانت زوجي وحده يريد ان يقوم على مناس لا تكون هنا ويمس هذه خفيفه اشبه الحيين ظاهر او الحيين ظاهر خلاص يبقى ح الياء سين مش سين الياء هنرفع سيم خلاص لا السين ا يبقى الياء مش وايد والسين اوي خلاص ياء سين يبقى الياء عادي طبيعي والسين توين ست حركات طيب نون موجوده في حروف كام عسر اذا عمر نون س تحت طب ده كده خدت امام النين رافع على السين رافع على النون فوصلت اوصل السين اللي بعدها اوصل النون اللي اللي بعدها دي الكلام عن الموضوع ده ليه بقى ايه خرجت عن لما نيجي نقول يا سين واي النون بتاعه سين زائد نون ويبقى هو بتاع وترها وهو بتروح في ايه يمين الضمون في فرط طبيعنا هو إيه؟ ياسيون الضمون في لهم؟ مالأكلة؟ مالأكلة؟ لماذا ربا ولدنا؟ سيعد يجب التعليلات وإحنا هنا تعليل أول إليه؟ أجواء هكاسة لها هذه اللواء على الحفص إنه في هذه الأحفف لا يجب يجب مع المفعب المفعب الأي حفظ مفعهم؟ ضمون بعد المستكة تحاطة حقوق الضقار هنا ولكن ديها لم ينزل. للجوية ياتي. دي الجوية ممتابعة الوحيد. سدد. مقتصد. بالنسبة الله سلام. فرأة ننزل الفريق. ديه دائقة. خلاص ايه التحليل مع العلم يعني ترى اللقاء. ليه ما نضمشي في ياسير والقرآن والنور والقياه. والنفعر متحققها. شنو نساكنا بعدها والله. هل لك <سؤال> ليس كلمة زي البداية. حروف مقطع. يا حرف سين حرف. خلاص? مش مش حرف كلمة ده المعروف المتبرد بالزيد. خلاص? فطلع ما حرف مقطع? مش حرف مقطع يعني مش حرف مقروف كلمة. آآ واضح ان تتبع معين الناس. طبع مقطع ديها تبع كرام المتشابة. اللازي عدمه من الله. والعلماء كانوا كثير في معرفة مخطاع بولد المحطة الرازي عمل مؤلاء التكامل عن الأقوال التي وردت في معرفة المخطاع ومصف المحسنين ووصف فالحروف المقطعة ليس الحروف مدلة يعني كلمة لها ايه؟ بنية وإنها المعنى وارع وكذلك معروف متبضل للزيد فبالتاني مش هنتعامل مع اللون الساكة مع اللون الساكة ما كنا عالفين اللي هشتعمل عنه ولك وإن وعن خلاص؟ مفيه دي كلمات مكفارة شوك؟ مجد من فيه؟ مارا ما عالفين بس كلمة عالفين لهم يبقى يا سين والفرآن والنور والخلق قالوا خيني آآ فازي خروف مقطاع وليسا الجنود الساكينة في كلمة ذات المبنى ومعنى واضح فخرجها على نفعك مدرس؟ كنت أسأل نحية تانية الشعورة في كابا قالوا أنك قالك من يا سين خروفها قلت خوف يا سين قلت خوف يعني سين عبارة عن كلمة يا سين يعني ايه؟ موحة بسين لرسمك؟ من ايه؟ أتبالك يا ألف سرين يا نور خلاص؟ قلة هذه الحروف اللي هي مرسوحة عقفلين هكي يمكنك تلطع إلى سير ضد شيء النوم اللي لها ترمع في الورد وهي أصم غيلة أو نوم اللي طالب تشير النوم ترمع في الورد الحروف فنظر من غير الحروف يمتنع هنا للورد دي تأويل كمي عند العلماء أتبالك طيب الشيخ محمود سماك بيقول لك طيب توصيل ليه اول صوره ايه قصص قصص وايه عندك شعره طه توصيل مين هو هو قصيت فين فين المخالف كويس يبقى في شعره دي حروف يعني خلاص على ان ط س قال لي بقى بقى. بقى بقى منون. إن <تصفيق> إن هو ايه هو ايه يا مستر ده التحليل العلمي طب طبعا هو ايه يلا قول على كل المسائل تحليل بقى اقول لك احلل شويه سيسين والنون اللي هي ان ان الجيم وضعها كده خلاص النون هنا مش حرف مهما في كلمه انا بعملها بلاقي دي معناها ان هو عايزها وذال بقى راي في طيب هي اه معظم العيله دي عباره عن خمسه سيني لا لا حاسس عشان دول لانها قيمه واحده خلاص لانها هنا توصيل مين مع بعضهم ودخل في بعد طول يا سيدي في عالم الاطارات بس اللي هو الغرض لانها مش متوصله ببعضها في وصل فلو ضغط عليها حب الايه؟ الضوء. طيب لما نيجي نعمل كده بشور شرح عندي معايا سين بفر بس شويه يا اخو هنا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 واحدة? واعين الزين طافي واحدة? خلاص? وطبعا مصر ايه كتب في عين ايه لطاعة زالة? عين ولا عين. دي صحة وقصة. بس الطافة العين. بنتوا العين محمس. يطاعة ايه مفروح عين? فالتطاعة وردوا بحيدة ايه لطاعة ايه. عين عام عام. ماشي بتوشي عين. عين عين ليه عين. عين. صحيح. مش انت انا بيطاعة انا فيك. طابل كاسبين. النمع الصح ع والأشعر ما هو معصوح عي عام وبعدوا تعيصوره ايه؟ باي كافتها تيها؟ عي عام وعي كده إيه ببطلت مع عين محصوحه وبحثين شي معنا عني يبتلت ستة أخضر صح مائر كاذا؟ صح اه بيهبط بيهبط بيهبط في العين ياما نعم بلان الآشعر فهزة العين خلاص؟ فشان بتقاضي بيهبط بقسلة. اه? اشيخ فارس كن بقرار بقسلة. بقول لك دي بحستاني كنت اه قدلت. لانا مش مقوع. صاحب ستاشر اجرى مفتن معي. اه اه مش مقوله زاكر يدني اتنطروا هوا بني ايه بشوري. ولكن اكثر عباعة لاني ايه طالة روشنا اتنطروا في المشرف. يا وجود اتقطع الحبيب واحدا. وطوع افتروا بنفسك وانا عايزين طوف روحين. خلاص? اه طيب لما ياسين القراني ونور وقال في شوه ايه في شوه القراني شوه الضوء خلاص بسنوط الدرام من طرق اخرى ولا غيره بتاع القرون هنقدر عشان كذا كذا او كل زي الاراضي طريقه ما هيش ولا هي طرق حجه يعتاب فوره الى الراجل واهالي الاهلي اكبر ده بنعتبر الدقه بسمات كده شكل اللي زي انا صور حاجه كده اللي كانت بتقول ان في ال ااا والذين يقولوا في سبيل لما اسميت قريه منازلنا قرتله اه لا, لا بصورت الشور اه بصور كويس حكم الاخفاء الحروف دي اه طيب طيب فاء بالهم بلاش نعمل كده ما هو عايز عين دي القمر عليها سين كده تدخل بقلب شاك في اخر سين نون ولا تمام اخر سين نون مفخشه في العداء وتشوف اللي بعده حكم لانه متصل بعدها بس يعني إنما ياسين مش مستطرة بالوهر بعد لأنه مش متصل بالوهر بعد ليت عجلهم في عالم الطالع بقى الكرة يومين كوشيك نا؟ نا؟ نا؟ بقى الكرة يومين كوشيك اه بقى كوشيك ما هو يعني الواحد الوائع على الشيخ هو حيث يبقى بس هو عالي مشاب كان يمشورهم من عيدة الوائزة اللي هل يتبنها بحور معجورة وزهور الصلاعيات الحديدين هذا العيل اللي كان يبقى المهندة لتعم وي ده كله كله بقى الفان بقى الفان مش كده تمام يبقى فان حاولوا نشوف هيزيد ولا هنا صحيح انت فاهم على الاقي ان هو ممكن يعني العاصمين اول الاقتراعات ولا ايه ان هو خبر الرئيس ده ما يقدر لان هو صوره كده فخططه دي كلها ليه احنا كل يعني, يعني يرفع عنا الحرض الروايه خالص رقمين تكث وتوزع فهو صلى الله عليه وسلم وليه بره النهاردة شدت المساله وما جابتش ولا ايه اللي صلى الله عليه وسلم ده اي ما تقولهاش الكليه تظبطه ممكن هنا بقى خلينا ندخل الاثنين مع بعض لا طبعا ماشي ااا بسبب الاختلاف طب ما هي الداتا اللي بنروح نجمع في الخوارط بتاعه الايه ايه الخوارط ولا في جامع بالحق في جامع وتقف على الواقف. وتقف على رأس الاي. في الرواية تباية. ثم تأتي بالاي مرات مخرى. بالرواية التانية. ثم مرات مخرى. رواية تلك النحنسك. لبالك ما تصلش الرواية مع في أسناء الطراءة. اللي ما تنتهي من ليه. من الهاية كان مرسل. ليه؟ قالت الطراءة مترتيبة بعدها. رواية تبارش عما له احيات كلمات بيطارة الطرية معينة. بلازل بلازل بلازل بلازل تقريباتي نعم الكراء مسيحة يوجد كن مثلا وخارت يعني كن مثلا فكرة كرة كرة. كرة. كرة. كرة كرة كرة دي وده ده ده عزيزي بعملت لأنه هو لعي برشة سنة من بلد وعنه هي سمتها غليل وبعد هي مسيحة تقريب وقال يقول الله وليلا من هو ما يخالعوا يا نعم هم هي ماشي وانا نروا لهم يكذبون خليه ماشي بوارش روات وماشي بحافص روات وما بيبيتش منقصص حركات وما عمش حاجة ليه. وهم جاي بقى في خارجة. اخرها زي روش بتفعش. ليه ايه احكام في المدنة ويه احكام في التقليل. خلاصة مخازين بالقايا من الاول الاخر من الغاية مخصوطش بقايا. آآ بعد كده ايه اللي يستاذ يعنينا من الغاية حسنين يهي وقتين? ياسين مانكو باية. والله خلاص مش بس ايضا ارفع ايدك ايه اللي كده ان مبدا قال باين ان النظام ده يحط سته في ايه كلمتين ينفعش كلمه واحده زي ايه صغار ظار ظار ينفعش كلمه واحده انا عامل لك ايه واحد اقول له ايه جوه انا عامل كلمه لا يأتي إلا فيه كلمة باية. طب لو كتب واحدة ينتابع للنوان. زي دنيا وضموان وصلوان وطيوان. ما ما عرفت بس. دنيا سنوان. دنيان الوان. كما شوف دنيا وضموان تلاقي تحقق في موقت الشرط. بلو ساكر. ايه. لان اقول باب. ولي اقول باب. ولي اقول باب ولي اقول باب. ايه. يمتابع مش مش أغفر بيكلمات. أغفر بيكلمات. مفيش مفيش مفيش انا مش هتقول ايه? وعدهم بكل كل بقراء. مفشي لفي. وعدهم اخر بكلمات. اخر باي? يعني ما فيش ما فيش اخر واحد. الآن ناسي يقول بني ايه? يقول بيك اخر بكلماتي. اخر بكلماتي. ليه يا رجل انا اشتروني. مخافة المضاعف في اسقل. مخافة المضاعف. اسقلها لعمي. عشان نتقش. يكون مخافة المضاعفة. يعني زي مثلا الدنيا تورانا نقول يا ترى ايه؟ كالتو مثلا كلمه رجال رجال دي ايه هنا مشدد. ايه؟ مشددة واصلها ايه؟, إيه, إيه, إيه, إيه, مشدد. الطرف الطرف إيه يعني زي ما فيها أصل الحق فيه تباك؟ فالدنيا اللي عامنا اللي نور فيها بقى ديها مش مده بقى اتعمل زياريال والحق والكيوف المشهد الدمية ورسالية وبتبقى نفسهم المعنى بتاعي ايه؟ ويلترس على نفسها بالسابق لانا اتا مشيك تتحفل بين الكلام تباك تبقى بين موان مستقصر وميان صين موان بيه جمتين عمنا يبقى النظام لا يأتي لها في ايه؟ كلمة ليه نستسمي من التطاق؟ نستسمي دي سيمون هو النوع اللي هو عباره عن الاغينات تحت المسمى ازهار شوفوا الامر خلاص بقى من القاعه وحطينا اه بنسكر بعدها حط في بس انا اعمل ايه الغاء لازم ايه غا ده حط هاخد قطعه في الحطب ينفعش ال2 اللي هنا ده عباره عن حرف ايه هو يعني مش مفهوم الحال لو سمها ايه ظاهره هو انا رايح عشان ايه السنه اللي بعد ايه فقال عشان ايه يجي له هذا الاظهار على الحلق وعلى الشفوي نسمي الظاهره ايه مطلق وده زي كويس اسال لك الحالات دي مطلق ده بس دي ما نعرفوش لما يجي او حكم بنياني يعني بتاعه اظهار يعني مطلق بيه او يوني يسير وفرملائي. ايه ينفع بغاقه كل اصغار. انا زي المطبط ليه? عشان مطيزه عامل اصغار ايه? اشتحض فيه. اللي هو العلم هو حاول اللي هو ما افزاوا بها. والشفو ايه اللي هو معلمين السنة الهيضة عليها. لقدك اسم شفو اسم حفو. فعمل اسم كديد. سمناه مطبط لتنييزي عن الحفو عامل ايه? الشفو. يبقى مليه كل تدي اول حاجه نقول التغير نستنهم منين؟ سيبوا لي عباره نقول نقول طلع وبعد كده نقول يا مس واحد و اثنين واحد ماشي طيب بعد كده طبعا بنعمل جدول تحت الامثله على التنين او ساعه والأرسلة بالصحة المقابلة على اللقاء مغيرونها قال تقول بالرسول ما لن لأ يبقى لأي شكرة ربها كبيرية ديانة على اللقاء. طيب. اه. الانضامة على ابنة المصحف. قطر الواحد طبعا ما كلها منيسك وخالي الداسة ده وفيهم كل حاجة السنسان. هو عالبترة معانا شكريت اه شكرا لسانتا معانا هو هو مياه. اضغم ان ما بصي على الموضوع الصعب دي تعالوا نبص على حاجه نقول لك متكرره كتير جدا حطيت اللي فاكره اعلانات طاقه مصطفى اخر مصر بتوجهك ان العبانات في حسابك كمان ابنون بتاعه المغامر اللون المغامر هي حاليا تماما من التشغيل ما طرش عليها يبقى مين يمنع على كما دعك عندناك أعمل نهيك أفوق أي حاجة عندما نوم مصرر عليها سواء عملك إيه؟ حاجة فعلا سيقول إيه؟ يبقى أن أبتخفات قصر المصفر مثلا ولا أوفا سينغيبون إيه أو مظهرك أنا نسيت قاعد أعمل إيه؟ أرص كل إثنون ما فوق أحد خالص؟ تبقى يضعه في فعل فوق هالعرفة الحاجة يبقى فروحة إيه؟ إيه بقى صار راضي لك الزرف. بحطلع العلامة شط الزرف. معناها معناها اخبار. وعلم العلامة. العلامة كان لك الحفظ ايه مش موجود. شوف ايه علامة يا رب. مش موجود. ويهتنظمه. ويهتنظمه. ويهتنظم ايه. وفي ذلك. ببالي العلامة تتضان في مصحف. لبنى منون تأتي الخالية تماما. من ايه? من الحرب. التنوين. في الثانيه هتظاهروا شايفينه مغلق في ظروف الضغط خلي العلامه الثانيه اويتها من يعني ايه اهوت الخطوط مش متصوبين اه يعني ايه طب كده دي واحده بيلعب الثانيه خلاص دي بيلعب الفاكهتان تضغروا بالفاكهتان بعيد أعبار تتكلمون السبين كانوا يقول لك إنه يفي تفاعل بين التدوين دهوك نحفر بعضه فأنا ما أضربك إيه أنت واحدة من الفاكهتان ونحفر بعضه إنما في الإظهار طنفوا بعض إليه وصير أعبارك إنه في البقى في البقع وفي نفس الوقت الحف ده مصهر واو وايه التحرير مع الحرف الايه اللي راء تعمل اشباه ايه بعيده قصدك بعيده ايه انا ارفع الضمه الثانيه الضمه الثانيه هو ازهار واو ازهار واو باليره ازهارهم اه ليه ليه الايه والثانيه امنها ايه كده جملات طيب في الاضغام دي بي بين الضم وكمان الضم ويؤثر الضمه الثانيه من حرف الضمه بتاعها يقول لك في تراعوا اهو بين ايه حفره <تحفل> غابه تفاعل هنا قام ايه اما في نظام يقل ضمه الثانيه وتدي ضرر لمين في الحفار بتضرر مين شعبي يعني نظام مش فعال مع الحفر البدايه خالص ده تحليل ده بقى هو الرسمه الفته ليه دي ملهوه ليه دي بعيده عن خلاص يلا تخلصوا مع شويه دول العلوم كان يخرج. بسي. هي دي ما هي بتختلف. نفس العلوم الزرطة لكش العلوم خلاص? قسيز ما يقول لكم يخار شيره جيلا تحت. والمزرط هم ادي ما لا نفس العلوم عملية للضغام الخبع. اما العلوم الزرطة اللي بيصل حالياة. الوضع. الوضع المهمة احنا كنت قد قد قول. اه eh de